منو وعمل الصالحات لهم جنات لهم جنة تجري من تحتها الأنهار ذلك الفوز الكبير إن بقش ربك لشديد إنه هو يبدئ ويعيد